ديال ديال ديال المايك هو حاول حاولت نقادو فوالا الوغ قديتو الوغ انا مستعد فتحنا خا شي فتحنا لقاء فتحنا حوار أنا معك خويا موداليتي والسلام رب المجد معكم جميعا وربي يحميكم دائما وأنا معك خويا موداليتي الوغ الى نفتح يلا أخويا ألو غلان في في لوتيتر بأنه ركينا المنظرة مع اسما خليفيك وأنه الله ما معدهش المشكل بسمه رب المجد سد الله أخويا مديري في معاك المايك سير سير أخويا أخويا اسما أربي يخليك يا أخي شكرا وأخيرا وأخيرا, وأخيرا أه صوتك شحال هذه ما سمعته أخويا اسما ورا صفي من شهر سبعة واحتى أقول جو مكرا الحلق ياك ما حيضوا ليك الحلق تا هو ولكتلت <تصفيق> كي ضربوك وكي تتعدو عليك ومطارد ومضطهد في المغرب من طرف الاعداء ديال الناس اللي هما المغاربة الاحرار انا قلت يمكن حيضوا ليك القرجوتة <تصفيق> لان اعرفه عرف... لأ ما عندك لا سلاح لا قنابي صنعي رهابي ما كتهز لا السلاح ما عندك لا المتفجرات عندك فقط قلبك وعقلك وصوتك هو السلاح الوحيد اللي عندك وانتصرت به والحمد لله إذن غدروا لي شيء إعلان الله يعطيكم الخير باش نيت نجربوا الغرفة. الغرفة يلا خلصناها مئة شخص لإخوة قاع المسيحيين الذين ضادروا في هذه الأيام المتطوعين للشيء اللي هو يعني محمود وإحنا كنشكرهم جميعا مساهمت دي لهم رب يحفظهم أنا غادي روي إعلان شيء واحد يتكلفني بهذا الإعلان شيء إعلان, شي إعلان غليظ سمين سمين غليظ مزيان كبير وراك الحروف في غرفة المغاربة مسيحيون ديروا المسيحيين هي اللي ولون عرمنيون هادا مرة هتخلي وراك العرمنيون لتحت لأن القضية فيها مسيحيين مغاربة أصلاً ومعهم مسلم الخنيفي في مواجهة الأعداء ديال المسيحيين المغارط ديالهم ومعنا أسامة الخليفين أين كان يريد أن يسأله لا في البرنامج السياسي الذي كان لعشرين في إبراير لأنه هو, هو أول إنسان نشي مسلم يتزعم أكبر جماعة احتجاجية اجتماعية عرفها تاريخ السياسي المغربي في التاريخ دياله من السبعينة إلى اليوم بشهادة أحزاب كبرى والضينصورات ديال السياسيين الذين بلغوا الآن السبعينة إلى الثمانينات لم يروا أبداً مثل هذه الحركة الإحتجاجية اللي هي فعلا يقضى الذي أعطى الشرارة ديالها واللي كان فتخر به الأضمين المسيحي المغربي حررني يسوع والذي الآن معنا والذي إني بغير يسوله شيء حاجة أي شك... كانت إشكالية عدة وأسئلة متعددة لا بخصوص قضية المسألة ديال حرية العقيدة في المطالب ديال الحركة الإحتجاجية عشر فبراير في البرامج الذي كانت طلبت به هو تجديد الدستور أو تعديل الدستور وتعديل بعده بنود كتمثل الحرية العامة من بين حرية العقيدة وهو كذلك علاقة حرن يسوع هو الأخ أسما الخليفي مع جهات إسلامية قيل بأنه العدل والإحسان لغير ذلك أنه داروا يد في يد وأنهم خانوا جميع المبادئ التقدمية الحاداتية المعاصرة للشباب المغربي وخاصة أننا كان عارفوا أن أخونا أسامة خليفي كان كينتميل الشبيبة الاتحادية وكان ناشط فعال ضمنها وضمن وكذلك عدة جمعيات منها التي كانت تحتج أمام البرلمان فيعني الماضي دياله والحمد لله نقي ونظيف ومع مرور إديه مع الظلمين ولكن شي حد عنده شي دليل ولا شي حجة هأسامة الخليفي ونقشوا هذا الأمر إذن في انتظار أخوي حرن يسوع يتصوب الإعلان ويتم نشره في البلطول كانا غنحاول بما أمكان تنان نخلب شيني كنا يمخر في انتظار أنت الآن معنا أنا غنعطي الأخوات الأخت سلمشتاة كانت رفعي يديها معنا طبعا أخت أضبنا معنا أخوي حرن يسوع هي لا دينية من البلد الشقيق الجزائر وكان افتخر بها واحد السيدة جميلة جدا رائعة هي ملحدة أخوي حر وهي وهي يعني وساهمة في هذه الغرفة بالمجهود والطاقة ديالها ومسيّرة من المسيّرات ديال هذه الغرفة الأخت أرتيميسيا بيتنا عرفك بها يعني شخصياً ممكن تمنى وفالا الأخت سلمة ليمان أهلاش هبطيت ديك أبنتي أهلاش هبطيت ديك أنا كان عرفك باقي بابنت باقي مازال صغيرة يلا عشر سنين كتقرية في المدرسة علاش ما كتسمعي الأستاذ ديالك رفعتي ديك نطلب لي كنا الإذن تبطيت ديك يلا سلمه فعديك. أنا صفا منين جيت لا بس أومليل لا داري كل شيء بخير أومليل صفا الحمد لله كل شيء بخير صفا ودا أومليل يلا أسلمه نون نون إحنا صرف عتيدي أبطيديك. بشر ن ن نعطي الاخ مركون بوي خ خلي الله يخليكم كتبتوا الاعلان ولا مزام كتبتوا الإعلان شكل كتبوا الإعلان هاللي كتسول فيها أخوي حرني يسوع. اللي خلطيها مع الاختريتا هاي دخلت خلات عليكم غير هربوا ها هاي الجنية العفريتة ديال الاببير دخلت هاي المصيبة ديال البالتولك هاي المسيحية المغربية الحرة هاي اجلت هانا زيد يلا هربوا هربوا المسلمين <تصفيق> ما ما كيحملو هاش المسلمين كيعتبروها عدو ديالهم <تصفيق> جيتي سلام المسيحة اختي الاببير بصال خير ها معنا الاخ حر يسوع عقلتي على حرني يسوع عقلتي على الادمي اللي كان معنا عقلتي عليها لابير والطابوزيه و 2650 كيلو عقلتي عليها راه تعقل عليه او وي اوكي اذا الاعلان الله يعطيكم الخير شكون اللي كتب يكتب الاعلان شكون يكتبوا كتبوا الاخ غولاطو شكرا للقاء مع الاخ اسامه خليفي في غرفات المسيح له من زوينا زوينه هذا بلاتي الله الله يعطيكم الخير شكون هجوم على الغرف القسم المغربي وحط الله يخليكم الاعلان بليز انا راه غنخلبني كنايمخور الله يعطيكم الخير اوكي اعلان خويا مروكون بوي نعتمد عليك حاتيم غنعتمد على حاتيم حاتيم ريتا اذا ريتا حاتيم, حاتيم مروكون بوي زيد فينا هو مديان مديان تا الله يعطيك الخير مديان هاك خوية. اوكي بوي هاك اخويا من ركون بوي اذا الله يخليكم هاد الناس هادو الخمسه الاعلان يتنشر انا معاكم بلاتي نمشي ندخل بشيني كراي مخر ونحل فوالا باش دخلت انا كاين غرف فيهم انا مباني فيهم لك لقيت اخويا من ركون بوي انشروا الاعلان الله يعطيكم الخير الاعلان راه كاين الفوق حيدي اختي عطاش غديري غد ريتا حيدي دابا الجروب دينا في الفيسبوك وديري الاعلان ريتا كتسمعيني الله يعطيك الخير ربي يبارك عافاك اختي حيدي الفيسبوك في الطوبيك وديري الاعلان اننا معنا الاستاذ اسامة الخليفي اوكي لقاء خاص بخصوص 20 فبراير بخصوص الحريات العامة بخصوص التدين في المغرب الى غير ذلك اوكي يلا ولي اي واحد من المغربة يلتحق بنا مرحبا بي في الغرفة كانت منه انها تحتوي مئة شخص لك اللاقيت اخوية من ركنبوي هنا جاي اوكي السلام وني امي مطرب المجلس تكون مع الجميع سلام اختلا بيرل ارتيميزيا السلمه يا سلامه وريتا والاخ اسامه الخليفي عشت الفيديو دياله مؤخرا <تصفيق> <تصفيق>